122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 111. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وَأَنزَلَ وأنزل التوراة والإنجيل 112. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 113. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 114. وما يذكر إلا أولو الألباب 115. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 116. النَّاسِ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 111. إن الله لا يخلف الميعاد 112. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 113. وأولئك هم وقود النار 114. كدأ فرعون والذين من قبلهم 111. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 112. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 113. قد كان لكم آية في فئتين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 111. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 112. شهد الله أنه لا إله إلا هو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 وَإِن تَوَّ فَإَِّ مَا عَلَكَ البَلغ واللهَّهُ بَصون بالِالععبد إنِ الذيينَ كفُرُونَ بآياتاتِ اللههِ وَيَقُتُلُونََّ بِينَ بِغَيرِ حَِّ وَيقُتُلونَ الذيينَ يَأمررونَ بِالقِصْطِ مِنَ الناسَّ 111. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 112. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من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 111. وإذ قالت يَا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 112. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي ذَلِكَ مِنْ 113. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 111. إن الله وَرَبُّكُمْ وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 112. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله.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 فَمَن حَجَّكَ فيِيهِ مِن بَعْدمَا جَ أَنْكَ مِنَعِلْمِ فَقلُل فَقُلْ, فقل تَعَ نَدُر بنَا أَنا وَبنَا أَنكُمْ وَونِسَ أَنا وَونِسَا نْكُمْ وَونِسَ أَنا وَونِسَ 111. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 112. إن آذى لهو القصص الحق 113. وما من إله إلا الله 114. وإن الله لهو العزيز الحكيم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 119. كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد وَلَا الله ولا نشرك وَلَا شيئا ولا يتخذ بعضنا مِنْ أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا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 119. إذا حاجتم فيما لكم به علم 110. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 111. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 112. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما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 يَخْتَصُّ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 112. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك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 120. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 121. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 121. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 122. قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 123. قالوا أقررنا 124. قال فاشهدوا وأنا معكم من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 قُلْ الأمَنَّ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ لَْنَ وَمَا أُنزِل عَ إِبِرَهِيمَ وَإسْماعيل وَمَا أُنزِل عَلَ إِبِرَهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحافَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 111. فيه آيات بينات مقام إبراهيم 112. ومن دخله كان آمنا 113. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 114. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 112. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 113. يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ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 111. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 112. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا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 111. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 112. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله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 وَجََّةٌ تَجر مِن تَ تحتِْهَاأَنْهَار خالدينَ فِيهَا خالدينِينَ فِيهَا وَنِعْمَأَجرُْعَامِلين قَدِر خَالَتْ مِن قبلَلكُمْ سُنَنُ فَسيرُ فِي الأرض فَسيروا فِي الأرضِ فَظُرُ كيفَ كَانَ عاقِبَة الْمُكَذّبين. 111. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 112. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 113. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 114. وتلك 111. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 112. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق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 111. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 112. سنلقي في قلوب بِمَا كفروا الرعب مَا لَمْ بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس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 وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم ضِمْنًا بِضَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 112. أولما أصابتكم قَدْ قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير 113. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله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 بلَْ الأأَحياء عِنْ دَبّهِم يُرزَقُون فَرحينَ بِمَا آتَهُم اللهَّهُ مِ خَضلِح وَيَسْتَ بِشِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَحَقُ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يحزَنون يَسْتَ بِشِرونَ بِنِعمَة مِنَ اللهَِّ وَكَضلون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 فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فضل عظيم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 وَلَا ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 112. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز من الطيب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 لقد سَمِ اللهَّهُ قَوونَّ نَقالوا إِ اللهَّهَ فَقيرُوا وَنَحْنُ أأَغْمِيَ سَنَكْسُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَهُم الأابِياء بِغَيْرِ حَِّوا وَنَقُونُ ذُوقُ عذاَابًا الحَرم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 117. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم فَإِن 118. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 111. كل نفس ذائقة الموت 112. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 113. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 114. وما الحياة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 117. ربنا إننا سمعنا مناديا, سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 118. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُنْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُنْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ 111. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 112. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 113. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها